كان الاخر اخر كيه نعم اخير اوا اخر كيه لا ها يعني يعني أو... <كلا> يمكن أو... ما انا هذا اخرو <كلا> وقال الاخرو يعني يوم قال مرؤودون أبى توزّد يمرؤ بيتي أنا هر ما يعني هذا كذي دهن بهنبص الله عليه وسلم يهات يهناوتا نبز عرب وآخرين يعني وبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الله الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليس العربي وحدهم وللآخرين يعني ولغير الشيء ولغير العرب يعني بعجم وشيوت يهناوتا يا بس الله عليه وسلم نعم بذلك رب العالمين بجد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا نعم بذلك <تصفيق> بل بهم كسبب محمد صلى الله عليه وسلم إهاتيه ناتا نبذ بو عربا بس بو رب العالمين آيات عولي دا بلغتي هو الذي بعث في الأمين رسولا چونك فضل منتو ما يمازن يا سالكي بو سال عربا بو چوكي نافو دا تفي أوك ترم همو ملاتي دي, ملات دي شكرا يا رب العالمين كان. يجي على بالي كان امبريك هوي هنا ودي هو ناقوم به ان الله عليه والسلام بو حمايه بو غير عربا شياطي بهند وباخرين يعني هذيك اللي غير عربا وغير ايماداراش رب العالمين يدبهم هناتين محمد صلى الله عليه وسلم بيغمر بهاتي هناتن منهم يعني اجد بنتشه اه يعني تجبنا بسلمان ولقينا فوا لقينا فوا بل شش منهم يعني هر الوانا هد بن الواء هنا بن عرب هموهد بن چه؟ بصرمان <تصفيق> بصرمان چونك بصرمان همو ايكن وإن هذه أمتكم أمتا واحدا أبعا مشت أف أمتا وانقو همو ايكن چونك همو ايكن بل هندر أبعا مشتن لكيش هاد هر دبنا واحدا همو بن ايك بصرمان همو ايكن أبعا من في عمباري هنا صلى الله عليه وسلم كو هم همو قد ايك وعتصموا بحبل الله جميعا ما هشتان و کیوتی در دنیا و بسرمان ونو ادتش نه و هیکی اخویک جدا کنی و هیکی ضبطی هیکی و هیکی شرایکیتی در دنیا مخالف شریعتی دین اسلام هیاتی دنیا ما بکته ایکه چون که خدا هم ایکه پیامبر هم ایکه صلی الله علیه وسلم کتاب ابو منوتی ایکه قیبلا مایکه همه وعتصم و الله جمعا و بعد از من آمید وقت هنوتی وجود یا پیامبر آپشتی كعباده رب, رب, رب العالمين الكمتين الكسيم داشيب رب العالمين يجوتي هناك تبو نشي همود بنى فرق ما بينهم ود و اخرين منهم بهن رب العالمين منهم هناك نيجد هالنوا شو ما بين وادانيه جنف همود منهم يعني هذا لما يلحقو بهم يعني اش لما يلحقو بهم يعني إنا. إنا. بس وسيلحقونا يعني إلينا. إلينا. إلينا. لما يعني كان أم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبل فأنتم بخوة أفضادن وخسيب كانت فأنتم بحشتة وأو مصيبة أو نخوشية ما بو أمتال بشي ينقو أن يكون هناك ويساعدت لكم يعني وسائع تيكم يعني بوهن أو مصيبة أو لما بهم يعني يشتو إيمان نئنا وبوالي نئنا وندي أشتونا في صلى <تصفيق> الله عليه وسلم بس وسائل بس جاء بإيمان إينن آية كل معجزات القرآنية هيك المعجزات القرآنية كرب العالمين بماي قوتين هند كده غيري عراباش غيري واجبهن إيمان إينن ودبادي إينن H2 شو إيماننا إنا جرا باش و بيغمبرنا دي تصلى الله وسلام صحابنا ديتينا بس دي جرا باش بإيمان إينن ود بيغمبرين صلى الله عليه وسلام ودي هنا سيرفيديناي وقتی عفایتهات یا خاره صحابه کی غت بیام الله عليه علیه و سلم غت رسول الله غت آوکینه یار رسول الله آبد هشتو ایمان نینا باوری نینا جر پاش ودیهنود ایمان اینن نبی عم برسال الله و علیه و سلم و اولیش هر دنبن ایكل همت و محمدی صلوات و سلم و دی بهن ایكل هر وکی جد جال وادو بنو و خیر و جال کمازنه نبی عم الله و علیه و سلم سلمان لفارسی پنچ بو و میربو بهعماید سودان اسر سلمانی وقوتي لو كان الإيمان عند ثريا، قوتي إيمان نكستيرا يعني هنده چو بيت يعني هنده بيت يعني هنده ناله رجال من هؤلاء قوتي هنده كالفار الكاسانة يعني الفارس وفرسة ده شكان آه ده, شن ده شنة إيمانة وده بقوب تأس خبأينا عيدي إيمان باري هنا. طبعاً أبيت بيغانبالي قوتي صلى الله عليه وسلم نبع سي شيعا خمينية نبي بحسيه وانا نيا، بره مو كسل الله <سؤال> عليه وسلم. اما بحسيه وكيا أبو حنيفة رحمة الله عليه بدونيا، أبيسات دينه كدرس، الله عليه وسلم وصحابته وسلف. بعند منهم يعني يعني الله عليه وسلم ا قيده و وكيه بيامبريه و وكيه صحابه عمل و عباده و وكيه بيامبريه و وكيه صحابه اما هم هم زاين بنوكل وري من يعني ام ايمان و عمل و وكيه بيامبريه صحابه يعني انا بحسبهم يعني او في بخود ادمي في حديث ايمان بهي ام زان هم زاني حديث دي هم ما شلت كان اغلبوا انكار يدت بس هم حديث يعني انتي أو بخوده أو تناشد بيجي مش حديثة وشيء لوانتي.أب حديثة ااا أب حديثة وصحيحة.كبري عم بس على الله سمجيد.لو كان الإيمان عند ثريا لنا له رجال من هؤلاء يعني عشان هندا بلندجبو بشهنداك الفرساء دشن إلا دشكنش كان إيمان فراس ودرز دين عم بس على الله عليه وسلم من عان هداك رواية دي هاتي بشد لو كان دين عند ثريا لنا له رجال من فارسين. يعني هنداك المرورة كده يتفرس وهندك عش بالنفس هو رجل من فارسي يعني مرورة كه فارس ده دب داس خباينيت وهمو طبعا في آياتها كغير عرباج دش كان دش جايبواش قيامته وآخرين منهم يعني أيش تقل كده بن تقل هذا كل شيء مروف طبعاً تشكته دونية نوغن أفدرجو صحابا نوغن أفدرجو صحابا كس بس يعني شيا يعني أفش قدر واشي مازنة أول أمت محمدين صلى الله عليه وسلم أولوك رب العالمين قرآن دقيته ومن يطع الله والرسول فولائك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيا ألقصكي دي وچو عبد رب العالمين وامير رب العالمين جيبك وات حرام خلي الله عليه وسلم ودي رجع ونادو بيت يعني حش قدر اجر معظم منهم يعني هم هكذا أمش حاسكين الوابين البيغمبالي بين صلى الله عليه وسلم والصحابة بين أود أولي دقال البيغمبالي دو إيمان دينا تبقى شبكين ها تبقى شبكين سأل كين البيغمبالي كيف يكري صلى الله عليه وسلم والصحابات ويراز بنا وكيف يكري أمش وابكين هتو أمش كليبين هتو أفوانيا أفمزقينيا مباد يريد وآخرين منهم لما يلحقو بهم يعني هندك يديد هين جيرك واجبا جابا طبعا لما يحقو بيه يعني هترجع قيمة هر كاسك دى دينيته هر كاسك دى قرآنه شو هر كاسك دى سنت أبيع بليج وصلى الله عليه وسلم وكي بيعبلي صلى الله عليه وسلم أف دينا بمؤينه وكي الصحابة كذي أفنجي ليش ليت وآخرين منهم ليجتاف كيه ليجتاف صحابة يا خير واجرة رب العالمين الجل الجل يا موازن بيت ورجع قيمته ليتقال كيش دابي ليتقال وادبي دجال صحابه دو بیت و اند علماي وتي افس شده هکم حس كين، ف مزجيني ما وجريد هکم حس كين رجاقيامت وني دجال بيامبري دنب صحابه دو بين، بخو بسيار هر عباده كه هر عمله كه دكن، تو بيجين وني اف خداي وتي يمت قران دان نه بيامبري كري يا صلاه وعليه وسلم يا صحابه كري يا نه هك بيامبري رب العالميني بود بيتيان بيامبري صلاه وعليه وسلم بود بيت ما يان كربيت يان صحابه كربيت هنگي شكن هنجيب بكا بتشبيه إكل كه إكل وارج في عمتة الدجال ودبي أما هكذا لا كبريد خلديك جنب رب العالمين هنجيب متى وآخرين منهم لما يلحقهم يقول دجال أفوها كوكي كبان كوكي وابن وكيلك وكي آيات دي رب العالمين وما أفنده بتي إكل واجد ومن يشاقك الرسول من بعد ما تبين له الهدى يعني هرك سكين مخالف أمر بيعمر صلى الله عليه وسلم شتبوهات يديار كنقول يبيعمر بس صل الله وعليه السلام أفشتناك ديا او تشي تو نيا بيش نبر ازيك يا ماني شاك رسول يعني يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى بش تبشوات يدير كان هدايه دورا كان صحابي بوك يدير غير سبيل المؤمنين ودي ويش نجد او صحابه سرل لا ولا صحابنا بس عم ديكين عم ديكين وصحابا وكري بس ام نوكين هو نو يتبع غير سبيل المؤمنين على يديك وصحاباش نجد دي ويش ناجد. دي نجد الصحابا كري لكنه يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك ونصله جهنم هكذا سر بين دم ورجل يا ماتيش ليكين، لهو فينا جهنم إذا، جاء فا ونيا أنا رب والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، قبل أول, أول ايمان بعمر إنسان الله سلم مهاجر أو هجرة كان يقال بعمر إنسان الله سلم شو إن مدينه، ين انصاري خلك مدينه، والذين تبعوهم بإحسان، هكذا كدي واجد، دي مهاجر وأنصار شو بче عبد السيباست. وكي واكلي رضي الله عنهم ورضوا عنه رب العالمين ده فانا هما شهيد هما لازم لهم جنات تجري تحت الأنهار ورب العالمين رجع قيامة شبوه بحشت الدناين أو بحشت بنشن هذا هما رجع قيامة منيا تقال إيد دبن وحشر ودقال إيد هيتقلن بجنه دي ما قدي دل جت واد فرق النهوب عشده هما كي قدر وحشر منيا همود تبان همود تقال ايك دبنو وقادر وده هيتقلن إراج دوتي وآخرين منهم لما يلحقوا بهم هكذا عم حاسك يعني إن يلفان ابن ي عم برسال الله سلم يعني بيشتي مرنا من بيشتي من يا مديه عندك هاد الكبل هاد قال الله سلم ومن ذلك مفسر منهم إيه كالبوية تفسيره أبو عوني مغوتي يعني رب العالمين في عمباري هنوتي بو عربا و بو أول غير عرباش و أول جيرا بوش يعني الرسالة في عمباري هادش لهيد دي ميني تدرجة قيامتي. هندك أشيغوتي ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني ويعلموا الآخرين منهم الكتاب والحكمة يعني أفا وآخرين أفوا ومعطوفة سبتشهيد. سره يعلم يعني پیغمبر صلى الله عليه وسلم قرانه وسنته نبس نيشاه صحاباته تماز مين ناخذ له ديت نيشاه كيش د بس ايت بستي صحاباهتين ايت غيلي عرباشن حتى رجا قيامته چوكي اخته پیغمبر صلى الله عليه وسلم او قرآن وسنت بوكي گوتي بو مو صحاباه ودي وصحابا بوكي گوتي بو تابعهي وتابعهي ابو اتباعي تابعه حتى قاشتيكه حتى قاشتي اما ويتماش دي بوكي وجان این پشتیمایت، یه پشتیمایتیم که یه دیده بشه هر که انجی، هر وکی که گویی اما، هر وکی پیامبری گویی اما سال الله علیه، هر وکی پیامبری گویی اما سال الله علیه. اند یه یک بلونب می‌مانیم که یک بشر مانده شد پیامبری شماده، با هر پیامبری آنیش ماده. چونکی اف احادیث پیامبر صلی الله علیه، نیا او قرآن و او احادیث پیامبر صلی الله علیه همو ریکا کی بومیت هاتین، نیا عقل پیامبری هاتین هر باقي بيامبر يبما يل وهو العزيز فهند اربع مين وهو العزيز يعني رب العالمين همشول بيجدن كشج جا نشد خا بيد جهينتي كش نشد سر امبرجينه سيرفي هركويت او همقبي سيركافيا يودي همشول العزت رب العالمين اما كودي دينه هو وبيامبره هو و والسنه تشريكات سالي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 فضل و باشی و عدالت رب العالمین فضل الله او رب العالمين او مگوتي او همو باشی رب العالمين یه جا چه پیغمبر هنال تن بید هر وکی هنده اکم مفسره اتی یعنی که رب العالمین پیغمبر هنال نف که دار نف عربه دار او رب العالمين فضل و باشی و یه او کیف او قوات پیغمبری نف کی قومی دار چرکت نگری چی و مگوتي جی جيو ترى نبكيت عرب علينا في الأميين سبيلهم وتعارض عرب يا عبد منا تششت لبانت تششت لب كذا مديك شو بنحنيها لا مسحقا نرى هذا هذا خلت يا في يعني أول بجينة بيغمباري لنهي تدري نا رب العالمين ساعدت. الله يجتبي من رسوله من يشاء رب العالمين كيف هو بيغمباري هل قومة هل بجيد شريكت هل بجيد رب العالمين ساعتده او چهتر ما ظانه او حكيمة او عليمة او خبير او ظانه الدنيا كي ده كيل ده با پیغمبراتی و در رب, رب العالمین ده او فضل او فضلا رب العالمینی پیغمبراتی اکیلیب گرید نف قومتی دا او ایک باشی رب العالمینی یکتی من او رب العالمین ده ده کسی او او حسکت نبحس کرنامه او نیا هم رب العالمین بشته من گلی خلگیم چد بشتنه ره پیغمبرید که نف که قومی دا نف که ملتی دا نف که او نف که جماعت دا او زانید. هذي شرزاية لحما شرزاة لا أو دي إيه كليجي تكتف يا عبدي يعني إيش ذلك فضل الله يعني أو إسلامه جهش ديمة أو دينه جهش ديمة أفاشيها هذا فضل بوش رب العالمين يأتيه من يشاء ورب العالمين هذا حس كديت داته فش تمرف كتكات مرف سبب الديني وسبب داته بخو جديد وده سخو بيد جديد رب العالمين داته أبي رب العالمين حس والله ذو الفضل العظيم طبعا رب العالمین خدا باشیه همه ماسر رب العالمینه فضل باشیه ایک باشیه اگر تبکر بدون مقابل بمقابل ونیا هر هوب و تشتکی بینید اول فضل و باشیه رب العالمین خدا باشیه همه ماسر اول چونکه هر باشیه که بمرویتید خور رکار عبداراش هر یا کیه هی رب العالمینه که گوتیوی که بردلوی کرکو چبکر کوی باشی بگین تمن، رب العالمه کی او فضل و باشی در ویعت رب العالمه مینه. لحنت خدا نه مو باشی همو باشی که رب العالمه ما بیکم من نعمت، فمن الله. منو فتیم فضل و رب العالمه چجربی اینکه؟ ونیا یعنی ها بو ذات رب العالمه بو و نیا بو نعمت رب العالمه گل ملیکی وقتی چتکیوش بملیتیم رف عودی و نیا شکری نی اویم کرد پس دیگه شکری شکری نیوم مخلوق آقایت. نیا آن خواه اخترم رو بیش توجهانی عمدتا عودی توی اخترم رو بیش تا فضل و باشکار بر عاملیه پشته افران کسیش بچه. موسیاب عمو اخترم رو هیچکه بشه. الله فلان کسی از چی کردم بق؟ الله فلان کسی از دولمانت کردم. الله فلان کسی از بر سیخ خلاص کردم. نیا بعضی اخترم رویم بیچین. اره چنیه؟ نکیماتیه در حقیت بر عاملی نیه. نیا بر اخترم رو عودی باحصی بر عاملی بکات و شکری نیوم بکات و بیش تا فضل اوییه پشته اینگی چه شکر؟ مني أبشهر شكرين يا رب العالمين مثل الذين حملوا التوراة كنت يا رب العالمين بما بحسين دكي وني أكى بغمبراتي رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم يهناتي بعرابة وغير عرابة وهمو عالمه وقوتي أول فضل رب العالمين يا. بحسي مثل الذين حملوا التوراة بحسي جيالكة. چونکه جیا ها انه ترانب هر وی که هندک مفسره بودی صحبت ترانب عربات کرم بودی عربا بو چی نهاتیه چی کتاب نهاتیه به هنده بشنکه اوتو الكتابه جی و فلا چون کتابتو ما بونه اما چی چی وقت عربا چون چی نبوند؟ چون کتاب نبوند بودی بودی استهیزه ترانب هید کرم جرادبالغالمین در بحثی واکد بشتی ما مثل الالذین حمل شرد نیا کتاب بودی تنیا و چنیا؟ فضل باش ميابوا منه. رب عم جمثة لو حملوا التوراة يعني كلفوا العمل بالتوراة أن كلفهم الله بالعمل بالتوراة. مثال وَكَسَ أَبَدَ رب العالمين جوتيه وتكليف كريم سر واجب كريجوجتيه عمل جيب. جيبون. جيبون يهود. بني جيبون. تورات رب العالمين يقولون أنه يماني فيه وعملي بكان هل ويكير رب العالمين ونياء أمش مكلف كرين وصير مش عهدش موالك تكوام عملي شبكين عملي بقراني أما عملي بقراني بكين رب العالمين جيش قد بعملي تبقى شبكان توراة ثم لم يحملوها يعني ثم لم يعملوا بها فشتين يقولون جيه عملي بناكر خفيرة توراة نكر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 جواش ونيا هو كره، عندك أعمال بيناكر، عندك خوفيرناكر، خوفير معناه بيناكر، عندك خوفير كر وبشينجي رابون شو تقدرش بدل كر معناه وتحديث كر وعو بدل كران، ما بي عملي عملي بي ما قدر وايد ما كتاب و بومش وقت قرآن فریتی نمگانو هند قرآن بومایتیم همچینه، همهمو به حاشتی نه اف قرآن منیا دیما بقدر و ام بقدر که این هکا کنجی که بس ام قرآن بومایتی آخره و می‌یمانه به ایکاب قرآن و اخن ربع منیا یان چکن یان خوفیر کینو عملی بیب کن یباقو خوفیر قرآن کن یباقو معنایی بزن یباقو عملی بیب کن چون کنجی هم هموزنیم نشین عملی بیب کن هکام چنین کن هکام نزنه ذخیرین هکام معنوتی نجین جواش ونكر واش عمل بينكر بنهضروا على مين ايكل وامي ثالث كريد بوينو ديك مثلا حماري وامي قلت مثال و نيا حاشا وديوكي مثال كريه يحمل اسفارا يعني يحمل كتبا اسفار جمع مفادها هيك اه سفر آه سفر كتابه ايكه واسفار جالكن وبجن السفر يعني او كتابه الكتاب الكبير يعني كتبك وغلق معظم وفيه علوم ونوفي يفا يفا و نافعه و ده كتبه ده كتبه جالك كتبه غلق علم و ظانه ند مفا وفايده و او عربات قوتي ما امخدان كتبين ومجو ما بو اينو اخلت كفايده ايوانه بل یه حجت سر و دبی هنر عذاب دان. به مثال و و کی مثال کهیه، یحمل اسفار و نیا کاراکید جله کتاب سرچبن، سبش ندانی. نه آف کتاب نشده همو چست باشته دار، همو گله چست فایده لی دهای و نیا همو, همو بنا پارکی زور هدش هتن، هدش تو بده خوبه لی. بیشتر آف کردن زانید کجاست سبش دویا؟ یا وی هرچیا، هرچونه، هرچونه هر موادی بینه. بعضی جله و من ياو ديزاينش تك يساوي بستوي هاي ولا قالك ما عندي بيني بابي اما شو فايده شو باللاغري شو فايده الواك تيبه ولاغري اكو كتبه سبب تساوي بو چونكي تيغاشتي نيه يعني نزايد وقتي ديناغي اوش انا شو انا نزايد وين درابامج بيجيت اوانش يعني خرابت اي كمثاله خرابوا هنا وتامروا في حمل التورات يعني ما قلت اعملي بتورات اب راب خفيره تورات نكروا فیره معناوی نکر و عمل پیه نکر بودیم مثالا و, و حاشوکی مثالا کریه او کریه گلک کتب سر پشتبند چطور اف کرد چو فایده ای وقتی بنا بینید؟ اوش اف تاوراتا چو فایده اینا گهید؟ بلعکس در بیتا چه؟ در بیتا حجت و در بیهن عذابدان در بیتا حجت و در بیهن عذابدان چطور اف و اف کرد اف چو فایده کتب بنا گرید؟ بازه چلی ب أبشر عينه هي مثل فاكس أناش أبشر رب العالمين يقولي وكيف مثال هذا يقولي بس مثال القوم الذين كذبوا آيات الله خرابتين مثال أربعمائة ومية مثال فاكس أبشر آيات رب العالمين باية بيننا والدروابيت كان وراسنا الندرة وتبشون أفا وني أفا مباري خرب كريم مثال أبغى عملي هو بوقة سوي عملي بثورات هنا كان هو ابن كثير رحمة الله خدناه بيشبأ فنبذ بويا بو بيشبوا ماياش شو خرب عملي واحد تعب نبو جهاتيا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته أبغى عمري أشتقاف كتاب ما بنتاهنا ودي يا محمد صلى الله عليه وسلم تجي بركته تشي خير باشيا ليتدبر وبعسي أحسي ما أحسى ماهي إذا أقول أخوته ده كان تدبر ده معناه بزانه ده أخو عبراتي لي وقت قران أجابه ماهيش يعني هون هونجيش قال لي بصر مثل الذين حملوا التوراة ونيا و هكا أميش نكاين مثل الذين حملوا القرآن أميش رب العالمين عهدي المورد كم شو كاين كم دي قرآن بشي بو ما إيمانه إنو ما باريو إنو ما يقول أم بصر ماني ما إيمانا القرآن هاي هكا أميش واناكين أفميثال ابو كياش بما بسرمانواش ومن كثير رحمة تاخد الابدهاد بجيد بجيد أفار بالعالمين إراده أك مثاله بو إنايك ونيا إكل وان مثاله ونيا غلقة تكريتا ونيا في حيوانا يأتي إنا حيواناك ونيا تيت ناف خالكيدا وحيواناك تيه عقلو تيه شنو ونيا واشتنا نيند تشوشتون لولي نيا بعكس تشوشتون لولي هاي ونيا تشوشتون خرابا ونيا بعقلية ونيا حاشن وعحمقية أفار اللولي في حيوانات هاي رب العالمين تشبيه كلين مثال الله كسرنا أعمال بينكنا يعني أوى قرآنش عملي بينكنا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 يعني بل اضلو يعني تشكتلوني او خرابتلن الحيوانه بو خرابتلن تشونك رب عامين هاك ليدو اما تيجاش نادو ما عميتشن اوكين اما عمالي فين اوكين اما ديناتشين افا ونيا خرابتلن البا حيوانه بس معنى افندانية ونيا مروف ونيا افب كذا دليل سار غو ونيا وكده لماذا في اخنات كاتين ونيا بجني ايه كرو صيو يا رب العالمين ناكوتي الذين حملوا التوراة حمير نجد أبد ما جود أعمال لم يحملوها بس تيجي أعمال ونيا نجد كنا وكيه وكيه فمثله كمثل الكلب مثال وكيه وكيه صعبة من رفنا جيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولقد كرمنا بني آدم ماء. نبس ويا. رب سهما نبز بسيا ويا ونار رب عالمي أمشد في مثال بنيا في مثال يبوبين درس بجواكي ويا خراب ترى الو عرب عمية إنو أما كوننا ويدا نسره نيا بجنا أف نوينيك بشتى كارو يانصيو أف نوينشنا خلاة المخالفن قدر هادة هادة من لقد قدر ان بشري ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت شو اردت ان دليل ان اردت ان اردت ان اردت ان الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها اردت ان اردت ان اردت ان ما ان اردت كمثل الحماري. وامها مظاني وانيا المعلمات شو هتقولي مثال لا تابا كي أو فلان كاسيا يعني نبجتوه كذي فاستأج شو وانيا شو لكربا كي أو كي وكي وفي ما يهوت يقعد يخراب تريشوا إنهم إلا كربا عامل بلهم أضلوا بس كو نوف نافذان وبيتسأل القرآن تشره هاد نافذان يسألين نافذان يسألين ناقود يتسألون يا أبا فلانة أبا فلانة تشوفونه داس إلا كربا عامل خوش ليكربان ولا كربان وجعلنا منهم قرادة وخنازيرا هكذا رب العاملية كرينة كنا ميميك وكنا براس براسة أبا انجهار كرينة أو كو يعني حقيقة توجد كرينة حقيقة توجد كرينة بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله رابطرين مثال رب العالمين تيدي بواكس أبي راسنا إنادري آيات خده وشريعة رب العالمين وباوية بناكا و أم ما قوتي أبا أفمي ثالب بميش ونية تشيغوه هر كسي دي قرآن هنا عمل عمالي بينكات أبا أفمي ثالب بوايا و مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله دي بدر تبا و أبعو لما هر وكي بمقوتي أف آياتا دي الله سرهم دهت واجب سرمه أم قفير قرآن كين وفير تفسير ويب كين وچه يدش بيب بكين وعملش بيب كين چونك كي رب العالمين ولكن قران ليس اللي القران ولكن يجب ان يكون هناك بيجي يكون هناك ايمان يكون هناك ايمان يكون هناك ايمان يكون يعني ايمان يكون هناك ايمان يكون هناك ايمان هناك ايمان هناك ايمان هناك ايمان هناك ايمان هناك ايمان هناك ايمان هناك ايمان ايمان ايمان و رب العالمين ما قلت إجواءات دياريشك مروف كنجي دي بقرآن قدر كبديان أو جي دي التوراة قدر كفن و دي تورات يان قرآن فايدة مروفيدات هكا مروفيدات هكا مروف ديكو مروفيد عمل بيكا هما چي ديو عمل بيناكر والقرآن حجة لك أو عليك قرآن درو جاكا مدد شل مروفيدات؟ دي شكاة المروفيدات و دي بتدليل سهل مروفيدات نعم الدفاع والله لا يهدي القوم الظالمين رب العالمين تشجره هداه نادى توي قوم ابي أل صالح جا كافر به جا مشرك به كان يعني ظالمين شنو الظلم هم مسوي شي شركه ان الشركه لظلم عظيم وهذا الظلم اكو دي شديد ما دمروا اكثر ظلمه بس توبينك وتسالج ما خبر دوما رب العالمين كان جد الهدايات <سؤال> ده تمر فيه، كان جد بعلم فيه ده ترى قراص، كان بدل <سؤال> هندي كشيء مريت تأويكر، وإيمان إنا، وما جاءن هكاء في بس هندي سر سر يعني ربع يا إيماننا إني نن أبي توبينا كذب السبب هداة نجله سبب, سبب الهداة إيش أهم موضعه ونيا كنا توبة هل أنا واجه نحى واخر أبي هين جرب عميل إيش دا تعمل بي هدينا رب العالمين, دي تمربي؟ رب العالمين دي ده هداة دا تعمل بي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم أربعة العالمين أبي إيمان إني وعمل صالح كده هين جرب عميل هداة دا تعمل بي دم زين أخفنا واقصق جل قخلته فيقوا نحوه كانوا خرابيات كان سيدة من من وني وني بس ييجي لي أكيد بيشبه مدعاوكه مدعاوكه سيدات رب من من من ما بس سبب دات ولكن العالمي رب العالمين يجب ان يكون لك رب العالمين يجب ان يكون لك رب العالمين يجب ان يكون لك رب العالمين